بسم الله الرحمن الرحيم حاميم أنذيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته كرآن معربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرغ أكثرهم فهم لا يسمعون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 فَإِمَّا أَرَضٌ فَقُلْ إِنْ ذَرَضْتُكُمْ صَائِفَةً مِثْلَ صَائِقَةِ عادٍ وَثَمُودِ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ عَلَيْنَا مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فأمّا عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وأما فمود فهبيناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ دَاخِرُونَ فَتَإِلٰذًا مَّا كَانُوا يَهُنَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا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 وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ مُعَادٍ إِلَّا هُمْ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَاغٌ قُلِ الْجَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 فَإِنَّكَ تَكْبَرُ فَالَذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَفْتَأْمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَا هَالَ مُحِيلٌ إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أَفَمَن يُلْقَى فِينَا لِخَيْرٌ أَمَنَّيْ يَأْتِي آمِنَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئُتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدين ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنَّ رَبَكَ لَذِي مَوَّفِرَ تِينَ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ فُرْآءًا أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لَوْلا فُصِلتْ آياتُهُ أَعْجَمِي وَرَبِّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُونَهُ عَلَيْهِمَا مَا أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلس فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه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 لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولنرجع إلى ربي إن لعيده للحسن فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنبق من عذاب غلي وَإِذَا أَنَّعْمَنَ عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَبْدَالٍ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُودُ عَابِمَعِيدٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِينِ اللَّهِ تُمْكِفَرُ تُبِّهِ مَنْ أَظَلَّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ الْبَعِيدِ سنلهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيان لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِي لِرَبِّكَ أَنفُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِزْيَةٍ مِن لِقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء